وقال وسلم على سيدنا أهله وصحبه وسلم وقالنا بما جهلنا ركزنا بما نصينا بصوبك يا لبي وقال وسلم على سرواعي يا كريم وقال وسلم على سرواعي اقم محيدين من اهل اليمن نار ذي من اذرنوا تنيم فيمن دموا مذلموا اتقاكم محيدين من لين اهل اليمن اهل اليمن هنقوله ذين قم قوم اطفوا غنوا بحار من الابو غولم هو قائد عيسى حال ومحرز دم على والله شاف عي ري عجودي في وادي من سدره وادي وحط 300 على مغول وقلب الجدع عشان بسحا الاندينيين دول معانا صحابه النبي اسلامنا ومرتي أشعرين تفدور إيه الملين في ربط يحيّا ويحيّا تفدور يمن وإيه أحايني وأنه يتبوغ أيه الملين يا صحابة الأسجيني وعاسيه وعاديه منه أيها الصحابة صحابة أيه وحاديه الملين عن يمن أيه الملين يمن كأهل كيسي شائفة أيها كمية أحاديه منه يمن دول وهم همي هم من ما ضامن ما ما او جعلت تمر مده ولغت حجادي خلق الحقيسية معناها حق أضلات شئيسي ودغدغ بضنها لأيينين يمري وداعيه اللي أجيبه معايا لهي يمن وحي أحايا الإسلامي مضى مكي الله حد لآه ويأضلات أي أحادي ومن حرب النار ايسلام مضايشو قليان انتكالي عمل ميهن معاياني وروبتو بجراني في مشي الخلاقاتك او مغايز ببرغة خلافزن وغير ببرغة خلافزن وغير ببرغة يعني شأني اهائين وغير بلغة يعني انتكاركي هيو كلميرين تصيحين يعني على كل حالو مم. هواي سفر يعني او مش توضره بس سليمهن معاي اللي قلبك او جلعن احق اغبالاه قلبك اذك او انجري حقا ما اغبالاهنو دلائشي سأب اغبالطو دلائل حقلو كان وحكا ستعلو الشيء او اغبالاهن في الاهي رواية ثم قصد قلوبكم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك اصيغ العجارة او عيات مؤرد براء غلبي انجيكي معايلي وانتوالني قلبي يا حق عبر ايوه وحواه غلبي يا اوه دلعي اوه وحيي يعني إلي نحن جيس في رهيو اوه قسم جيس اوه دوان بضان انتاس دتكانه واماني فؤاتي غلبي وقات حوايط القلب وضلبه هو سنوبر الراه معروف قاهيلي او سنوبر الراه ابن عبد الحق اشرب والايقن الليي ابن عبد الحق كل ليله خاصه هذا القوتان نشا ما هو حوال المحال العلمي هو قوه مدركه يعني او مدرك هدفا وخيالته حق لاله وهو المدرك هذا كذا وحيال الحجر ملك كان يرى ان جوت كل كاسوه بس هذا بمدجوت انهم هم العاقلون وبناء ما عادي ما اي مكاف سؤاد الدم على رؤساء افيده تجمع سؤاد نو يعني حظ ودناها عزيزنا هو جرعه هواي هو الله الله قلبي في تاودني فتقسمه كان كا الله الله لما فكر لو نقول اكتمال وهالوتي ماما ايمان كاوو بسمان محريس يو قلب الجنعان في دبرن او ابو الزما اربع ايام بكمادي اسمه حاجه كيو تعالي شيء ضرب ثاني اعرفه بالزامي كرته هذا الجنعان وصيب البودي ما في جرين او ابو جامكته حقا يدبر موقع الزمان نكسر انت سفردان قابل تعيي ايه يا ذاكو ساعة عشب الناس حق مدن اهل ايهو هاذين انا انا قلت غوضي يا جنحانا عليه انا بطول يعني ايهو هاذين يعني قوم صرطس قره او ذا فين انا انتج كل نوع غموضه الا قلبي في الجلانات او قمور او جنه او يعني يا سمو ضاء واصل عليه الصلاه والسلام على رسول الناس اقم المؤمنين ايمانا مؤمنك وايمانك قد كامرا شبان صلوا وسلموا يعني هو خلق الحديث هو يعني واناك بغن احسن هم غلوغان اذكره احسن هم غلوغان احسن هم غلوغان احسن هم غلوغان احسن عظيم لم يابل ايضا المؤمنين مؤمنين تا وحاقه إيمانا إيمانا حديثي وحاقه فام الله عاشي أبدا أحسنوا أولا أكبر خلقا خلقا خلقه يعني إلا باعد حاجات فأوه يعني أولا أكبر مركع وحاماها نتيجة أصنع لايه نتيجة دي سمحاك ألغي أحسنوا خلقا حديثي أصنع ليه, ليه أي نتيجة ده خطي أهل اليمن أكبر الناس إيمانا يعني أهل اليمن الناس إيماناً حديثاً بخورة نتيجة دي معاناة أهل اليمن الليهين أكبر الناس إيماناً يعني مركعة داني ما يعمل ما أسريها وحكمته حكمداً عن فقه فقه يمان واي يمن كونه نسبي واي. واي يعني معانا الدين كلا كثوه هم العيس اللي يعني أهل كثوه الغائب لجارو ان النووي شاهد وقال النووي رحمه الله قال للدارج بانهم لا يدرون ما في ذي وايد معنى قسمه الله وضع يا عندما كان يقول الناس ودقت في وعي امان كان من اوساب من كامل اليمان حكمه وحوايه حكمه وعلين انت ايمان كود كامل لغتي او صافتها ما هم عاديان الهولا وحكمة حكمة يمانية واي السطر سغي يمان ألفت ويماني لكيني وحعود كتهاي يالنسبري يا أي حرب كتهاي ويماني مل له يمان الحكمة حكمة يماني معلاء يمانية واي حكمة تجي يمان واي السطر سغي يمان واي حكمة حكمة دا. حكمة يعني النار في عاله وضاء أما ملك التامة له راها مدريات وحلق الصحات حكمة له راها يعني وحاله راها يعني أفعاله فاضلة انت تضر تاريح تحت كسبة شرمته الله خاسين اسمه يماني يماني يمان, يمان, يمان يمان يتوعد يمان كولنسبي يوا يمان يماني اولسيه انت مركه يمان يمان الايمان يمان الدول علي مركي يقول بيت اسمعني تصيد اولى يعني وعده تجيب تقال ما قلني اما هوين او قريسة وايه اهل يومن يعني او غارو مخاطر قلبي غوضي جلعي ايه اولا جلعي تحمضا جلعي السيدي محايا اليه الا ادون او الين ان احرسس الوجارة يعني معارف اطون ملك جارة الا ان احرسس الوجارة قلبي ادوه جلعو او رحمده يعني او يانكده او ابنهينه جلعه نوركه يعني ايمانك جلعه قلبه و جلعه بس لنفسه نكي خلبي جلعه ايمانكده يعني كيكو عيه جيوه بس رحمه بسه خلبي نكي خلبي او رحمه انجاره قلبه و انجواه و قام الجيسي و اسلاهي سه جيد انجي يعمل واي لان تي سي انجي لا تعمل واي عدد ادي ثلاثه وصلها انجي لازم جبتي وجدي وجريسه خواص دي تن عليلي يعني ايام بخواص عام وعاي خواص دي سدودي وعاي يعني عوام طدان هم عوام في أجوب العنسيس في طلعك الأجوبية وأطيع المائش إلى مرحب شكتين نويني موت فعليه والوضاء وايدة خاصة أهم هم بأحياني ما تيرم تيرم دي و رئيسي حيل واسع الجيل ده واحد او قد سميت لو هذه او شنو قرني املاك الصباحي و شنو غرني املاك الصباحي قد كاسي ضد امنا بضلاكه الصباحي الان علم بضوي انه مغاميون ما يعني يعني او يعني اد تحويل وجاري روايه يغنمها العمران يا فهي جنبي يقولي ذلافة عجل ملح العمراني العمراني النووي إمام النووي الشيطي السوايه كتاب أسليها أول حسام تبضي وعده كتاب كتاب هتو هتو حوايش رواوين أما في البياني الطالب البياني بيان كتاب لي لا أسليها هو محطوط هذه مرة أولوك تغليك تضلم أسلوبها الحمد لله هذه كمهوري تزعيني أطبط عيالة جيريك تابعات وضلموا هاي مجلداته مملوه شغل سائل سلة وعلي رأى العمراني أكبحي فصلات ثباوين أكبحين وحلقوني سلامها قبوحا <تصفيق> أطبطان الله تبكى مرابعات اللي رأى وقولي ذيل وهو غير كولي وأشرافتها وهو أهدليين جمشورة مراوي عطل شروعي عشان سيد عبد الحمان الأهدل يا كميدة وهي آيان مجددين آيان همانتو ديمني آيان أهدليين آيان الآن واجوه عند الزئين عمره وأهدليها جلد كميدة ومنعك بوها ضوعة مهل رائد بوهان هل سواهين رضي الله يمعنى انت فلت بحر يماني يا, يمان يا اما وينها يا علي الله يا ريت هي هي ساي هوايه ماها بتهري ايماني ما ليته اما وين لي ضبطوا خطاب بشره على الانسان خصلوا والاما لي خدمه يعني الى هذه الدور هذه في علوم هذه معاد الاعمار لماذا وفي ثاني اقان اكثر من لهون او ماخذي كيف يعني بيك سوبر رئيسه الى غدام طب ما فشلو اي انا رئيسي ايه الى الجاسي ايمانك الحكمه النسبي لفظه يعني انا نسب يعني <تصفيق> ما على تقبل ما على ان امام لو بعده وانا حل على المستن والتعلم الله نقول وقوله في جابه الى النهايه لقد هذا علينا و في المحاربه في الذي يذري يذري لا يذري للحمى وطعم طعم الحما اسله منك كنيت ضروب ثم تعايره من يذري يذري لا يذري يذري يذري للحمى ارجو منك فرطهوك الهراء جذريلا يمسك علينا يرموها او اوه يا ابن النبيل يا ابن النبيل باتو 5 2 اوه يا ابوها يا حبيبي يا حبيبي un vale. والله راك مازال في <تصفيق> السطوه مال حاجه قلنا باش ندير جيري واحد ثالثا يعني حتى هو في الرباط ووين وفرنصا وراه مستروا هذا الشيء في غذائي يعني كي ندير في هذا الشيء كي ندير البعيد طوله هاي بنكلو اركح على الجوائي المنظم سلامه كميه على الدواء الطبيب المسؤول ينار حواي جوه لا هو وهالجدي قربي حجازه في الماده صار في جدي جدي قربي حال بمكتب وافيا منطع على اي نعم بوابه دي بوابه بوابه علي را لما اجي اجيب صور دي فورانسي هوه زنتي واصلين دي اوره من صوريه عشانها حضرتك راغبا عن ظلاله في اعرق الصارف تعجنوا عاسبوا وعبودهم في قمه امه ووضعوا له فاذكروا الماء حدبي وويل لكم في مدينه افتطروا نضربي وانصباحي في مدينه افتطروا يقاطعوا عونا فرونته عن الدرج كانوا هدريك انتظروا بالحماة بالمسينة والحفاظ اللي هي نبالي نبالي معايا ليش كيف اكثر غالي بتاعه يعني دكتا ما ديكو خضابة يعني وضعباء وضعباء اللي خلوم هي رجافة وضعباء احسين اولا مرسي ليو ارشي اسهاب دي مرسي يعني اشبعوا تقولوا قوموا مثل احجار امال في سلمي انكم تطلعوا دي ليو بيكي دي ده حاضر انا واثق اني بالامر الحاجه ما طولك ما بعرف سبحان على ادلة الح 일�تمنان فيما يعني اظهار صعبه هناك خ Illinois ادلة لا يحصل هناك والس pil проч الدولة و각ه في مرحضة الدولة الجحفة 有 inne لج حسنا لا الفئة البناء نعم نهاية الزبوري وحي لغتي جوحكو كم بكية عمتها هتا وحال ليس وحال ليس وحال ليس عمتها هتا وحال ليس وحال ليس وحال ليس على كل حق وحياه وباها الحديث الكريمة وحال ليس خبره وحال ليس مثالة حديث في أخبار هذه فالآن وارسل سباعون إلى الشام شام شام شريت هم جوابت في فنجا ما هم تريت فاة عمل الله فاة عمل الله ربط فاة عمل الله ربط فاة عمل الله ربط واني ممعروف وارعا اضمنت بذلكمين يتوض واجبا بصريحي يقول ان انت تنقى ليلة اتنى او بكرة تشعر اخوة عنو بكرة ويلاو خطيب بذلكم ويلاو خطيب تنقى لليها اضمنت بكرة مرافين اضمنت بذلكم واجبا بذلكم واجبا بذلكم وحوايث مش خواهي مش رأس فال الله ولا مولى اوش يعني قلبي وارياب واريالي اللي جمال وخدنا اكتا نقول يا اي بي تعالوا مر على المعاناه نقول يا لاعبين عين عندو عدله وستين ليكتب اللاعب عمر 30 الكو والشام يعني في وحلو الكلام والزنية المرأة والأرض انت في مرسة الله ومطار وكل سن والله عاصم تنظرين تنظرين ومعني تنظر يا لطيف رضي السرات عصرم يا كريم رضي السرات الله والسلام عليه وحسري أتاني جبريل جبريل آئه مين جبريل آئه مين فقال وحسري يحسري بشر هنب إلي أمتك ومداري. أمن أمر إشاني لما كان لا ممنات بالله لا عشرين أنت شئ شيئاً عشرين وقولا و انسرخ وانزنا وانسرخ وإن وانزنا و انسرخ قال نعم اسجد قلت و انسرخ وانزنا قال نعم ها رجلا قلت انت عالريس وانسرخ وانزنا يلقي همت واذيل يا ذيل بشر امته قوم داوهم بالاي انه امر ايشان من مات لكن ان انت اللي على شريك يلين بالله الا ايشاء يا اخو شريك يا زي انت دخل ونطى احس هه جبريل جبريلو وانشرغ وانجنا حب هذا هب هذا عن بلجيزتي اسمحابه نسيو قديش يعني وزير نسيو مقلاوه عايزني يا نعم وغلا معناها وغلا نعم يا سير وغلا اديوها اسوديا جبريل بشه ألمان صانت فجعه فعن إليسر وإن حديث وحضنه قصوا جنيستنه قالوا حسير نعم وقلاء قلتها إليسر وإن سلقه وإن جنه زدها دوره وعليسر حديث وحضوه وزنيستنه مقلاء وحسيرها وقلاء فعن عم عين شراب الخمره شراب الخمره خمره دوغمان الجلاء قالوا اسيدي اشرها والجلاء ماك زين صد حضوره استفهام في اسبوع 3 جوار ابريل هذا الشهر في عمك اسال بنان الماء ما جلى ميت جنة عسكي لله جنة جلائي دي على وينادي مالا ياوي عندك اباحث به وحوك مقاسد لمضان السر ملاحيو يعني ايو الزنة دا لمضية مقاسد معي لحفاها لمح لمح يا الهي والله عين ينهي الله للي افشاره فتمام سر الذين وعفوا المال يعني وافوا المال حق الابات ضومه الليل اقول اقول خالد على الله يعني سر القديم المامي يعني عفوه المامي يطعم حق الكبادي الضو ما عاد نمري يعني عفوه يعني, يعني لماذا جديتي لا ولا تلي لا ترىكم مقوبنا ومشي سر هذا دوري قبل المشير حق خذي حمال المشيين عالي زينه على اسم بعده رافضن طغي وتعزيزي ويمطي